No لا شريك لك يا ببي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كم لبيت على عرفات وتلقيت فيوط الرحمة أخلصت لرب الدعوات وشكرت الله